لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م فمن أ ع ل و م م ن ا ف ت ر ى ع ل ى ا ل ل ه ك ذ ب ا أو كذب ب آ ي ا ت ه أولئك ي ن ا ل ه م ن ص ي ب ه م من ا ل ك ت ا ب حتى إ ذ ا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أ ن ف س ه م أنت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 حتى إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قالت أ خ ر ا ه م قالت اخراهم, أخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء أ ض ل و ن ا فاتهم عذابا ضعفا و ا م و أ و ع ه م ل أ خ ن ا ب ل س ي للعلوم ا ل ذ ا س ل ا م كنتم تكسبون تكسبون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 وكذلك نجزي المجرمين لهم جهنم مهاد لهم جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 ونزعنا ما في صدورهم من غ ل تجري من تحتهم تجري من تحتهم من ا ل أ ن ه ا ر وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاء ر س ل ر ب ن ا ب الله ح ق ونودوا أن ت م الجنة أ و و ر ث ا بما كنتم م ت ع ل و ونادى ن أ ص ح ا ا ب ل ج ن ة أصحاب النار ونادى أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب النار قد ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل ََْ وجدتم ََْ ما و َ أ َ د ربكم َُُْ حقا َّ قالوا َُ نعم قالوا َُ نعم ف َ أ َ ذ َ ن َ مؤذنون َُ بينهم ََُْْ ا ل ل ع َ ن َ ة ُ الله َِّ على ََ الظالمين ََّ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 ونادوا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون, وهم يطمعون, وهم يطمعون ص ر ف ت أ ب ص ا ر ه م تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ب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 أن أ ف ي ض ان افيضوا علينا من الماء أن أ علينا, علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا إن فحرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم ن ه و ا ولعبا وغرتهم الحياه, وغرتهم الحياة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 رسل ربنا بالحق فهل لنا من ش ف ا ء فيشفعوا لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ل ف ض س ل ه الدكتور محمد ر ا ت و ا ل ن ا ب و ن ي